اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي فجعله سميعا صيرا ان هديناه السبيل ان ما شاكرا وان ما كفرا ان اعتذنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرى يشربون من كاس سَجُّوا كافورا عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يَفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُنْفِقُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقام الله شر وذالك اليوم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها للليل ويطاف عليهم بأواني من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير تدرها تقديرا ويسقون فيها كسا كان مزاجها زاجب الى عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم تَأَمَّلُوا أَنَّ ثَوْرًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَعِيَتْ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَعِصَابُ وَحُلُلٌ حَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَنَا جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اسْمِ ٱللَّهِ حُكْمَ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ويذرون وراهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان كيلا فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ومات شا كيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين